وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا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 إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يهتيهم ليس مصغوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَإِذَا قُمْتَ بِصَدْرِكَ عِنْ يَقُولُونَ لَوْلَا بَأْنْ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ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 من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها لوثي إليهم أعمالهم فيها، لوثي إليهم أعمالهم فيها، وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبق ما صنعوا فيها وباطلهم ما كانوا يعملون.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 إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن اثرى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبت الى ربهم اولئك اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل فريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستوي مثل لا افلا تذكرون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 وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليهما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربين ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تنكرون ولا أقول لكم عندي خزائم الله ولا أعلم الغيب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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكفرت جدالنا فأتنا بما تعدناها إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحين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 ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأرض واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وَعْدَكَ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمدعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك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 يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُونَ قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دار إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت بني إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا له شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ وَلَمَّا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنهم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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنصِرُنِي فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْفِيرٍ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فَيَأْخُذَكُمْ عذاب قريب فعقروها فَقَالَ تمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب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 وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا فِي قَرْيَتِهِ وَضَاقَ بِهِ ضِيقًا ذُرْعًا وَضَاقَ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيدٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ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 إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بضياع من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتبث منكم أحد إلا مرأت إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح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 وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وَلَا ولا تنقصوا المكيال والميذان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِينَانِ بِالْقِصْتِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءً وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءً أَجْمَعُمْ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عليكم بحفير. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترُك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن فِي في أموالنا ما نشاء إنك لأنك الحليم الرحيم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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهقك لرجمناك وماذا أنت علينا بعزيز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 معكم رقيب، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمت منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار مجاثين، كأن لم يغنوا فيها. ألا بعيد لمدينة كما بعيد السماء؟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 وأتبعوا في هذه لعمة ويوما قياما بئس الرفض المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع وَذَلِكَ الناس وذلك يوم مشهود إِلَّا نؤخر إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه منهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا, إلا ما شاء ربك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 وأقم الصلاة طرفاً من النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يُلهبَنَ السَّيَّاتَ ذلك بِكَرَانِ الدَّكِينِ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 وَكُلَّنَّ قُصْوَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَّبِتُ بِهِ تُؤَادَتْ وَجَاءَتْ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَبِكْرَةٌ لِمُؤْمِنِينَ وَقُل لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانِتِهُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَنَتَوَظُونَ إنا منتظمون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغير نعم ما تعمل